بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا قل أوحي إلي أنه استمع فقالوا, فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به يهدي لو أُجِدَ فَآمَنَّ بِهِ ولن نشرك بِرَبِّنَا أَحَدَ وَلَنْ نشرك بِرَبِّنَا أَحَدَ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ما استخذ صاحبة ولا ولدا ما استخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول. كفيرنا على الله شفطا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا وأنه كان رجال من الإنس يعودون، وأنه كان رجال من الإنس يعودون يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ وَأَنَّ لَمَسَنَ السماء فوجدناها وأنا لمتنا السماء فوجدناها فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا فوجدناها ملئة حرسا شُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآن يجد لَهُ شهابا وصدا فَمَن يستمع الآن يجد لَهُ شهابا أَقْضَى وَأَنَّا لا ندري أَشَرٌ أُرِيد بمن فِي الْأَرْضِ وَأَنَّا أم أراد بهم ربهم رشدا؟ أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا وَأَنَّ الصالحون ومن وَأَنَّ دون ذلك؟ ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ومن ظننا ذلك لن طرائق نعجز الله في الأرض وَأَنَّ فَنَّا أَلَنْ يُجِزَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ يُعْجِزَهُ هَرَبًا وَلَن يُجِزَهُ هَرَبًا, هربا وَأَنَّ لَمَّا تَمِعْنَ الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لما سمعنا الغدى من به فمن يؤمن بربه فلا يخاف فمن يؤمن بربه فلا يخاف فلا يخاف بخسا ولا رهقا سَوَّلَا وَلَا رَهَقَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما فكانوا لجهنم حطبا استقاموا على الطريق قتلى أتفيناهم ما أن غد على الطريق قتلى أتفيناهم ما ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا صعبا وان المساجد لله وأن الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ وَأَنَّهُ لَمْ ما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا يكونون عليه قل إنما لا أشرك به أحد، ولا أشرك به أحد. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا لا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد قل إني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ولن أجد من دونه إلا الا بلاغا من الله ورسالاته إلا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فانلهم له فِيهَا أبدا فَإِنَّ له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا را ما يوعدون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْلِي أَقَرِيبٌ مَا تُوَعَدُونَ قُلْ إِنْ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من يرتدى من الرسول، إلا من من رسول فإنه يسلك, من بين يديه فإنه يسلك من بين يديه، ومن خلفه رفضاء. ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما وَأَكْلَ كل شيء